تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Es-selamu aleyna ve aali ibadillahis salihin Eşhedü la ilahe illallah وأشهد أن محمد عبده ورسوله